أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأنطرنا عليهم مطرا فانظروا كيف كانوا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين